من الله ما عملتنه تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذا ما بيكتذب القرآن وما بيكتفي بالقرآن بظل ظل الطريق. الطريق لماذا لماذا لأن الله تعالى قال إن هذا القرآن يعمل شنو. إن هذا له دين التي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ربنا قالوا والجبال شنو ربنا قال قالوا المنجعل ارض مهادة والجبال شنو اوتادا ما يضلي لك واحد يقول لك اوتادا الارض في القبل شنو في الجبل الاربع ما في حاجه يسموا اتاد الارض في الجبل الاربع ده كلام باطل ده كلام وكلام باطل. ما عنده عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان انه اهنى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما تقول الناس البنون في الاولياء القرآن هو البنون في الاولياء ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله خلوا ربنا وعملوا وحدين ثاني اولياء الان بعده توالى ربنا قال شنو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 من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأرصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سبحان فالق الحر سبحان هادي الضالين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العافرين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 وهو في هذا الأرض في القبل الأربعة ذلك قالوا أربعة أولياء ما سفهتين الأرض وهنوا ماتوا ماتوا الميت خليوا أسي جي بليزول بليزول الحية عادية نجي نغسل ونكفل ونحلط وربطوا تماما ويجيبوا الكفر يد الوجوه ويمشوا يخطوك فيو الثلحات يخطوا فوقك الطوب وبعد الطوب خطوا الطين وبعد اخطينه كبه التراب وبعد التراب كبه فيك الموية اتحداك كانت تبرق من جوه ها؟ ربنا قال لله ما في السماوات وما في الهر له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر السماء حق الله الفوق للسماء حق الله الوطح حق الله ربنا قال هذا خلق الله فأروني, فأروني ماذا, ماذا خلق الذين من دونه؟ ربنا قال: كل واحد كان غيري الناس الناس اللي بتعتقدون غيري وبيتناذون غيري جل عامر شنو؟ ربنا قال: قل دع الذين زعمتم من دونه والله من دونه ذان عجبان عجب والله من دونه ذان عجبان عجب لان اي حاجة دون ربنا ربنا قال: قل دع الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير القرآن واضح من أكبر القضايا التي دعا إليها القرآن قضية العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة, العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة.